الناس كل الناس ألوانا وأشكالا وأبذل راغبا عمري لهم كي يسعدوا حالا أحب الناس كل الناس ألوانا وأشكالا وأشكالا أحب الناس إن الناس أحبابي وإخواني إذا من محنة حزنوا أواسيهم بأشجاني أحب الناس إن الناس أحبابي وإخواني إذا حزنوا واسيهم بأشجاني وإن من فرحة ضحكوا أشاركهم بألحاني أحب الناس كل الناس ألوانا وأشكالا أحب الخير ألقاه خيوضا تغمره افاقنا ينمو وفي اعماقنا يحيا وحيط الخير القاه فيوضا تغمر الدنيا وفي افاقنا ينمو وفي اعماقنا يحيا فيه عادتنا ويرفعنا إلى العليا أحب الناس كل الناس ألوانا وأشكالا وأبذل راغبا عمري لهم كي يسعى احب المرأة لو يوما حباه ربه الخير تذكرا فضل خالقه تواضى أعلن الشكرى احب المرأة لو يوما حباه ربه الخير تذكرا فضل كمختال فخور يزدهي كبرا حب الناس كل الناس ألوانا وأشكالا وأبذل راغبا عمري لهم في يسعدوا حالا